بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الخامس عليه بقية ديوان أبي بشرح الخطيب التبرزي الوجه الأول يبدأ حالا البيت الرابع والأربعون أمانيا حاشية في ظا ويروى أمية أمية انتهت الحاشية سلبتهم نجح هاجسها ضبى السيوف وأطراف القنى السلوب يقول كان ذلك التقدير أمانيا سلبتهم تصديقها ضبى السيوف أي حدها وأكثر ما تستعمل الأمان مشددا والهاجس ما يهجس في الصدر من فكر عين والقنى السلوب يحتمل وجهين أحدهما أن يكون جمع سلوب انه يسلب الناس اموالهم والاخر ان يكون جمع سلب وهو الطويل يقال رمح سلب البيت الخامس والاربعون ان الحمامين من بيض ومن سمر دلو الحياتين من ماء ومن عشب صاد يقول لا تنال لذة الأكل والشرب إلا بالرماح والسيوف وضرب لهذا مثلا فقال هما دلوى الحياتين يعني أن الحمامين بالبيض والصمر دلوى الحياتين الحياة بالماء والحياة بالنبات إذ كان لابد منهما أو مما يحيا بهما فكأنهما يستقيان هاتيني كما يستقد دلوان الماء والأكبر في السمر تسكين الميم والأكثر في السمر تسكين الميم وقل, تسكين الميم وقل يستعملون تحريكها في غير الجنة إذا كان أفعل وفعلاء مثل أحمر وحمراء يقولون حمر في المذكر والمؤنث فيلزمون الإسكان إلا أن يضطر شاعر فيقول السمر في جمع أصمر والورق في جمع أورق والشقر في جمع أشقر فأما العشب والعشب فإنهم يجترؤون في مثل هذا على الحركة والسكون البيت السادس والاربعون لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس القرى حاشية قال السوري والسلب الاسنة الطوال واحدها سلوب والصحيح سلوب والصحيح انها الرماح لا الاسنة كما استدرك عليه ابن المستوفى انتهت الحاشية زبطري منسوب الى زبطرة وهي بلد فتحه الروم فبلغ المعتصم فيما قيل ان امرأة قالت في ذلك اليوم وهي مسبية ومعتصما فنقل اليه ذلك الحديث وفي يده قدح يريد أن يشرب ما فيه فوضعه وأمر بأن يحفظ فلما رجع من فتح عمورية الشربة حاشية في ذا قال الخار زنجي إنما أراد بذلك قول امرأة من زبطرة كتبت إلى المعتصم حين دخلها الروم يبنى الخلائف من ذؤابة هاشم ذهبت زبطرة منك إن لم تأتها انتهت الحاشية والعامة يقولون زبطرة بفتح الزاي وليس في كلام العرب مثل دمقص في الرباعي وهو اسم أعجمي والقياس إذا نطقت به العرب أن يكسر أوله ليخرجوه إلى بناء هو لهم مثل قولهم أرض أرض دمثرة اي سهلة وناقة درفسة اي ضخمة شديدة ولا ينتمي ان تترك الكلمة الاعجمية على حالها من فتح او غيره لان تركهم ان يبنوا مثل دمقص انما هو اتفاق وقع في اللغة لا اجتنابهم ذلك لعله كما أنهم لم يهملوا المدع لعلة في اللفظ وإنما هو لأنه لم يستعملها مستعمل وإن كانوا قد استعملوا ما هو أثقل منها وهرقت تستعمل في المياه وما جرى مجراها في السيولان والأصل أرقت فابدلت الهاء من الهمزة إلا أن الذي يقول هرقت يقول في اسم الفاعل والمفعول مهريق ومهراق واستثقل الحمزة أن تثبت في مريق ومراق فلم يقول مؤريق ولا مؤراق لثقل الحمزة وأثبت الهاء لخفتها فأما الذين قالوا مهريقا بسكون الهاء فلغتهم أن يقولوا في الماضي أهرقت فيجمعون بين العوض والمعوض منه وقيل إن الهاء دخلت في أهرقت عوضا من علة الفعل وهذا أصح من القول الأول والخرد الحييات وإنما قالوا في الواحدة خريدة وخريدة وخرد جمع فاعلة وفاعل ولم يقولوا فيما ظهر امرأة خارد ولا خاردة ولكنهم أجروه على ذلك لأنه يجوز أن يقال كما قالوا في جمع حرة حرائر لأنه يمكن ان يقال حريرة في معناها والعرب جمع عروب وهي المتحببة الى زوجها البيت السابع والاربعون عداك حاشية طاء اوضاء حماكة امتهت الحاشية عداك حر الثغور المصطدامة عن برد الثغور وعن سلسالها الحصب الثغور الاول جمع ثغر العدو وهو الموضع الذي يخاف ان يأتي منه والثغور الثانية من ثغر الانسان واصل السلسال الماء الصافي السهل الدخول في الحلق ويجب ان يكون اصله من الماء الذي يجري مستطيلا على وجه الأرض كأنه مأخوذ من سلسلة البرق وسلسلة الحديد لأن الماء الجاري أخف من الماء الراكد والحصب الذي فيه الحصباء وهو صغار الحصى وإنما أراد بالسلسال الريقة او الريقة وجعله حصبا لان فيه الاسنان وعداك اي صرفك عن برد هذا الريق في ثغور الحسان ما في قلبك من امر الثغور التي ابيحت وتمكن العدو منها صاد وفي هذا البيت مطابقة ومجانسة فالمطابقة بالحر والبرد والمجانسة بالثغور والثغور البيت الثامن والاربعون اجبته معلنا بالسيف منصلتا ولو اجبت حاشية سين ولام ولو دعيت امتات الحاشية ولو اجبت بغير السيف لم تجبه ويروى معلما حاشر رواية ميم ولام وسين وضاء وفي ضاء ايضا ويروى معلنا انتات الحاشر وانما يعلم من هو معروف بالشجاعة فيجعل لنفسه علامة يعرف بها في الحرب ويقال انصلط في الامر اذا ما مضى فيه والاجود ان يكون الانصلات هاهنا للرجل ولا يمتنع أن يكون للسيف والسيف الصلط المتجرد يقال أصلته فهو مصلت ولا يعرف حاشية من قوله ولا يعرف صلطه إلى آخر شرح البيت من كلام أبي العلاء المعر لأن ابن المستوفى نقل بعضه برفضه متفرقا ولهذا لم أرمز إليه انتهت الحاشية ولا يعرف صلطه فانصلت ولكن يجوز أن يحمل على غيره إذا أريد به المضاء كما قال الراجز في صفة الإبل فانصلت تعجب لانصلاتها وقوله لو أوجبت بغير السيف لو أجبت بغير السيف لم تجب أي من أجاب إذا لم ينتفع بجوابه فكأنه ما أجاب البيت التاسع والأربعون تركت عمود الشرك منعفرا ولم تعرج على الأوتاد والطنب ويروى منقعرا من قوله تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر والمنقعر الملتصق بالطراب وهو العفر وكان البيت يبنى على عمد وأوتاد وأوتناب فالعمود أرفعها وأعظمها عين يقول عمدت لأعظم شأن الروم ولم تعرج على ما صور من الأمور والمعنى أنه فتح عمورية ولم يقتنع بالقرى وسبي من فيها ولا يلتفت إلى قول من قال إنه أراد أنه سافر مبارزا ولم يقتنع بالخيم انتهى حاشية هذا تعريض بالصولي لأن ما أورده هو شرحه بلفظه انتهت الحاشية قال المرزقي ما أظن صاحبه حاشية الدمير هنا عائد على الصلي انتهت الحاشية ما أظن صاحبه التوفيق في هذا التفسير ولا أدري كيف استجاز من طريق العرف والعادة ان يكون المعتصم مضى من مقره غازيا الى عمورية ولم يكتن بالخيم ومراد ابي تمام في هذا انك من بيت الشرك قصدت عموده وما كان قيامه به فزعزعته ونزعته ولم تعطف على جوانبه أي قصدت قصبة الكفر دون القرى والرساتيق البيت الخمسون لما رأى الحرب رأي العين تو فالس والحرب مشتقة المعنى من الحرب يستعمل الحرب في معنى الغضب وفي معنى ذهاب المال حاشية قال الصولي هذا من قيل النابغة الجعدي وتستلب الدهم التي كان ربها دمينا بها والحرب فيها الحرائب انتهت الحاشية البيت الحادي والخمسون غدا يصرف بالأموال جريتها فعزه البحر ذو والحذب الحذب ارتفاع الماء طارة وانخفاضه أخرى صاد يقول لما رأى توفلس الحرب تجري إليه بالرجال كما تجري السيون بذل للمعتصم اموالا ليرجع عنه فعزه اي غلبه يريد المعتصم وجيشه والتيار معظم الماء وربما قيل التيار الموج وهو مأخوض من انه يجيء طارة بعد طارة صاد ومن روى جزيتها بالزاي فقد صحف حاشي هاسين جزيتها بالزاي عن ابي علي البغدادي وهي رواية دال وقال الصلي وسمعت مرة من لا يفهم شيئا ويدعي كل شيء ولا اسميه يقول جزيتها يذهب الى انه اراد ان يعطي الجزية وهذا تصحيف قبيح لانه لو بدر الجزية لا اخذت منه والبيت الذي بعده تصحيح ما فصرناه فاما الجزية لو بدرت واخذت لكانت اجل من كل فتح وبذلك ارسل عمر ابن الخطاب الى ليون ملك الروم اما ان تسلم واما ان تؤدي الجزية واما الحرب فبدروا له ولجميع المسلمين مالا عظيما لينصرف فلم يقبلها انتهت الحاشية لانه لو بدل الجزية لأخذت منه وانما بدل مالا لا على سبيل الجزية البيت الثاني والخمسون هيهات زعزعت الارض الوقور به عن غزو محتسب لا غزو مكتسب هيهات يوقف عليها بالهاء اذا فتحتها واذا كسرتها يوقف عليها بالتاء ويجوز هيهاتا وهيهات وتبدل الهمزة من الهاء فيقال ايهاتا ويقال ايها ايضا وانشد الفراء حاشية اللسان مادة ايها انتهت الحاشية ومن دوني الأعيار والقنع كله وكتمان أيها وكتمان أيها ما أشد وأبعد والأعيار مواضع والقنع أسفر الأرض وأعلاها وكتمان موضع عين وزعزعت حركت حركة عنيفة والهاء في به راجعة على توفلس يقول زعزعة الأرض به عن غزو هذا الملك الذي هو محتسب للأجر عن غزو هذا الملك الذي هو محتسب للأجر لا مكتسب للمال فكأن زعزعة الأرض كان سببها غزو هذا السلطان كما يقالوا مرض فلان عن اكل الرطب اي كان اكل الرطب سبب مرضه وعن في هذا الموضع تؤدي معنى غيرها من حروف الخفض فلو قيل في الكلام زعزعة الارض به من اجل الغزو او للغزو او بالغزو لاحتمل ذلك كلها وما بعد هذا البيت بيان له وشرح لمعنى حاشية جاء في ظاء وقال أبي العباس أحمد ابن عبيد الله ابن محمد ابن عمار في ذكر أخطاء أبي تمام عقب قوله هيهات زعزعة الأرض الوقور به ومتى رأى خليفة قد توص وصف بأنه يغزو احتسابا بغير اكتساب إنما هذا يوصف به المطرعون من الغزاء ولا أعلم كيف قاده فهمه إلى هذا القول حتى قال وعقب ابن المستوفى على هذا الكلام بقوله وهو لا يكون متحا إلا على ما ذكره أبو تمام امتهت الحاشية البيت الثالث والخمسون لم ينفق الذهب المربي بكثرته على الحصى وبه فقر إلى الذهب يخاطب توفلس يقول لم ينفق الذهب الكثير الذي هو أكثر من الحصى رغبة فيما تبذله من الذهب بل ينتقن منك ويقابلك بسوء صنعك اي تسلم والمربع الزائد فقال اربع عليه اذا زاد عليه البيت الرابع والخمسون ان الاسود اسود الغيل حاشية مين ولا مسين وضاء وهأباء اسود الغاب انتات الحاشية همتها يوم الكريهة في المسلوب للسلب إن الأسود أسود الغيل همتها يوم الكريهة في المسلوب للسلب جعل المنبوح غنيا غير محتاج إلى المال فيخدع به ليكف عن القتال والكريهة الشديدة من كل شيء والمراد بها الحرب هنا البيت الخامس والخمسون ولا وقد ألجم الخطي منطقه بسكتة تحتها حاشية خلفها انتاتي الحاشية الاحشاء في صخبه وَلَّى وَقَدْ أَلْجَمَ الْخَطِّيُّ مَنْطِقَهُ بِسَكْتَةٍ تَحْتَهَا الْأَحْشَاءُ فِي صَخَبِ وَلَّى يعني توفلس والخطي الرمح منسوب إلى الخط وهو سيف عمان وقال قوم كل سيف بحر خط وألجمه أي كان له كاللجام وفي الحديث التقي نلجم أي أنه يخاف الزلل من الكلام فكأنه ألجم باللجام والصخب أصله كثرة الكلام في الغضب وكثر ذلك حتى قال حمار صخب أي كثير نهاق وأراد بالصخب في البيت وجيب القلب من الفزع ولا يلتفت إلى ما ذكر في معناه سوى هذا حاشية يشير هنا إلى الصولي فقد قال في شرحه يقول من خوف الرماح لا يطوق الكلام ولكن أحشاءه تستخب يريد ان الفزع ربما أحدث صاحبه, فخرجت احدث صاحبه فخرجت ارياح بطنه ويقال ايضا هذا لمن به ابره قال الشاعر في رجل اادر ما زال منه الحمق واللجاجة في حاجة منه وغير حاجة حتى حسبناه على دجاجة وقال جرير لهم أبر تصوت في خصاهم كتصويت الجلاجل في القطار وقد أورد ابن المستوفى كلام الصولي هذا وعقب عليه بقوله لو قطع فصره عند قوله تستخب أتى بالمعنى أما الباقي فزيادة قبيحة لم يردها أبو تمام ولا دل عليها شعره وما استشهد به مما هجي به ذو الأدري فليس ذلك من الخوف إنما هو شيء يعتريج من رياح تعرض لهم وهذا أمر معروف يقع منهم في الأمن لا في الخوف وقال بعد ذلك ولما فرغت من نقل ذلك وقع إلي كتاب المرزوقي المسمى كتاب الانتصار من ظلمة أبي تمام فوجدته قال عقب بيت أبي تمام هذا ذكر بعضهم أنه ولى هذا المنهزم وهو من خوف الرماح لا يطيق الكلام وأتى بما ذكره الصولي الى اخر بيت جرير الذي استشهد به ثم قال هذا لفظه في تفسير البيت ولو تأمل هذا المفسر ادنى تأمل لكفى مؤونة هذا الغوص البعيد والوجه ان يكون المعنى ارجمه الخوف بلجام من السقوط لكن قلبه يجب وحشاءه تخفق حتى صار لهما الجلبة انتهت الحاشية قاف رأيت بعضهم يقول ليس للسكتة تحت يعيبه بقوله تحتها الأحشاء وهذا جهل منه لأن الإشارة إلى آلة الكلام والسكوت والإلجام لا يتأتى إلا فيها وإذا كان كذلك فذكر المنطق والسكوت يشار به إلى الفن وكذلك الضمير المتصل تحت يرجع إليه في الحقيقة على أني ما أشبه هذا إلا بما حكي عن بعض أصحاب المعاني في قول الفرزدق والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهاره وذلك أنه جرى في مجلس أبي عمر هذا البيت فأثنى عليه هو أصحابه واستجادوا فقال بعضهم ليل يصيح بجانبيه نهار ليس بحسن فحكي أن أبي عمر قال لكل حسناء ذام او لكل حسناء ذام وما اظن هذا يصح عن مثل ابي عمر لان الاستعارات لا يسلك فيها هذا المسلك ولا يؤخذ فيها بهذا الاعتبار ولا ادري من اين انس بنهوض الشيب ونفر من صياح الليل وهما من واد واحد البيت السادس والخمسون أحظى قرابينه صرف الرد ومضى يحتث أنجى حاشية ميم وسين وهأبى أحفى انتهت الحاشية مطاياه من الهرب حاشية سين من الرهب وبها مشها رواية الأصل وقال فيضاء وبعضهم يلعي إلى الهربي والرواية الأولى أجود ويروى على الهربي ويروى بحيث أخفى مطاياه من الهربي انتهت الحاشية أحذى قرابينه صرف الردى ومضى يحتث أنجى مطاياه من الهرب احذى في معنى اعطى وهو يتعدى الى مفعولين والمعنى اعطى هذا المنهزم صرفا ردى القرابين والقرابين جلساء الملك واحدهم قربان عين وقوله انجى مطاياه من الهرب يريد ان الهرب انجى مطايا وهذا كما يقال لقد اخذت اكرم صاحب من فلان اي هو الكريم المفضل على غيره حاشه وفيضاء تكملة لكلام ابو العلاء هي ومنه قول الباهلي اخو رغائب يعطيها ويمنعها يأب الظلامة منه النوفر الزفر انتهت الحاشية وبعضهم يروي الى الهرب والرواية الاولى اجود ومن روى ازجى مطاياه فقد صحف حاشية في ضاء قال ابو العلا ومن روى ازجى فهو من ازجى الامر اذا انجزه ولا ينبغي ان يعدل عن انجى لأن الزي جديرة بأن تكون مصحفة انتهت الحاشية البيت السابع والخمسون موكلا بيفاع الأرض يشرفه حاشية لا موسيل يفرعه وذكر الضاء هذه الرواية انتهت الحاشية من خفة الخوف لا من خفة الطلب موكلا بيفاع الأرض يشرفه من خفة الخوف لا من خفة الطرب ويروى يشرفه أن يعلوه ويشرفه أن يشرف عليه وهذا الفعل استعمل طارة بحرف الخفض وطارة بغيره وجعل الطرب هنا الخفة من الفرح خاصة لما كثر استعمالهم إياه في ذلك وإن كان قد يستعمل في الحزن والشوق المبرح والمعنى أن هذا الرجل يعلو ما من الأرض لينظر إلى الطرق هل فيها من يتبعه؟ حاشية قال في فضاء هذا أكثر كلامي أب العلاء انتهت الحاشية البيت الثامن والخمسون إن يعدو حاشية ظا إن تعدو انتهت الحاشية من حرها عدو الظليم فقد أوسعت جاحمها من كثرة الحطب إن يعد من حرها عدو الظليم فقد أوسعت جاحمها من كثرة الحطب الظليم ذكر النعام وهم يصفونه بالنفار والسرعة والجحمة معظم النار ومنه الجحيم وهذا مثل ضربه لشدة الحرب والطرامها والجاحم الذي يساعرها يقول خلفت بها جيشك يقتلون من فيها فجعلهم حطبا لنيران الحرب حاشية قال ابن المستوفى ومثله قول الكلحبة العرني فان تنج منها يا حزيم ابن طارق فقد تركت ما خلف ظهرك بلقع ما خلف ظهرك بلقع قالوا منها اي من فرس الكلحبة يقول ان تنج من فرسي فقد تركت ما وراءك من الارض المملوئة بممالك وجيشك خالية أي استأصلته, اي استأصلته وغلبتك عليه انتهت الحاشية البيت التاسع والخمسون تسعون الفا كآساد الشرى نضجت اعمارهم حاشية سين ودال وهاميم جلودهم ورواية الاصل بهامش سين انتهت الحاشية قبل مضج التين والعنب تسعون الفا كاساد الشرى نضجت اعمارهم قبل مضج التين والعنب هذا البيت قد تكلم فيه الناس وذكره الصولي راددا على من طعن فيه فقال حاشيه راجع اخبار ابي تمام صفحه 30 انتهت الحاشيه ان كان هذا مؤمه الطين والعنب ليس مما يذكر في الشعر وانه مستهجن فقد قال عبد الله ابن قيس الرقيات ساقا لحلوان ذي الكروم وما صنف من تينه ومن عنبه وذكر ابياتا غيرها وقد عابه عليه من لم يدره قصده وقد عابه عليه من لم يدر قصده وكانوا يقولون انما يفتح مدينتنا اولاد الزنا فان اقام هؤلاء الى زمان التين والعنب لم يفلت منهم احد فبلغ المعتصم قولهم فقال ارجو ان يكفي الله امرهم قبل مضج التين والعنب فاما روايتهم انه لا يفتح مدينتهم الا اولاد الزنا فما اريد اكثر ممن معي منهم يعني الاتراك الذين كانوا في جيشه وقد بيّن هذا في قوله السيف أصدق أنباء من الكتب عين ويقال إن بعض من كان بعمورية من الظهبان قال إنا نجد في كتبنا أنه لا يفتح هذه البلدة إلا ملك يغرس في ظاهرها شجر التين والكرم ويقيم حتى يثمر فعمر المعتصم بأن اغترس التين والكرم فكان الفتح قبل ذلك فاستعار المدج للأعمار لما قابله بمدج التين والعنب البيت الستين يا رب حوباء لما جتث دابرهم طابت ولو ضمخت بالمسك لم تطبي الحوباء النفس وينشد وكأن آدم حين حان مماته أوصاك وهو يجود بالحوباء ببنيه أن ترعاهم فرعيتهم وكفيت آدم عيلة الأبناء عين وجتث دابرهم أي قطع أصلهم وقيل استؤصل آخرهم والمعنيان متقاربان والتضميخ الاتباء بالطيب قال الراجز يبن كسيب ما علينا مبذخ قد غلبتك كاعب تضمخ حاشية ذكر ابن المستوفى هذا الشرح بغفظه لأب العلا ولم يذكر الرجز تاتي الحاشية وطابت من الطيب الذي هو سرور النفس لا من الطيب الذي هو أرج الرائحة وكذلك قوله لم تطبي في آخر البيت لأن النفس المهمومة وإن تضمخت بالطيب ففاحت رياه غير طيبة لما تجد من الهم وهذا من قوله طاب نفسا بكذا البيت الحادي والستون ومغضب ورجعت بيض السيوف به حي الرضا من رداهم ميت الغضب أي رب مغضب على الكفر ربه الظفر بهم هكذا حاشية فضاء ذكر الخار, الخار زنجي وجهين لمعنى البيت أحدهما موافق لشرح التبريزي والآخر هو يقول ورب ملك عظيم منهم كان مغضبا مغتاضا على المسلمين فأوقعت السيوف به فأحيت رضاه من إهلاكها إياه وأماتت غضبة امتهت الحاشية صاد وفي البيت طباقان الحي والميت والرضى والغضب البيت الثاني والستون والحرب قائمة في مأزق لجج تجف القيام به صغرا حاشية سين ود جثو ورواية الأصل بها مشسين ولام وضاء صغرا بعين مهملة وفسرها في ضاء بقوله أي متكبرين وقال السولي ويروى قصرا ويروى صغرا وهو تصحيف انتهت الحاشية على الركب والحرب قائمة في مأزق لجج تجث القيام به صغرا على الركب المأزق اصله من الازق وهو الضيق ومأزق مفعل من ذلك ولجج من قولهم لجج في الشيء إذا نشب فيه فلم يخلص وقد يقال مكان لجج أي بيق ويروى تجث الكومات به في مكان القيام والكومات جمع كمل وهو الذي قد كمى نفسه بالسلاح وكأنه جمع كام مثل ما يقال قاض وقضاه ولكنهم يعبرون عنه بأنه جمع كمي الاشتراك فاعل وفعيل في الواحد كما يقولون علماء جمع عالم وحقيقته أنه جمع عليم مثل كبير وكبراء عين والمعنى ان القوم يجثون على الركب لثقل ما حملوه من امر الحرب وهذا كما قال الثقافي ان حملوا لم نرم مواقفنا وان حملنا جثل على الركب البيت الثالث والستون كميل تحت سماها من سنى قمر وتحت عارضها من عارض شنبي تحت سناها أي سنى الحرب وهو ضوءها من سنى قمر أي من ضوء جارية كالقمر سبيت وعارضها أي عارض الحرب التي تنطر المناية وقوله من عارض شنب يعني عارض الأسنان يقال للناب والدرس الذي يليه عارض والشنب برض الأسنان ويقال حدة أطرافها البيت الرابع والستون كم كان في قطع أسباب الرقاب بها إلى المخدرة العذراء من سبب حاشر ها ميم الحسناء انتهت الحاشر عيد الأسباب الأشياء التي يتوصل بها إلى غيرها ولذلك قيل للحبل سبب وأسباب الرقاب يعني ما فيها من العروق شبهها بالحبال والمخدرة ذات الخدري والاجود هاهنا ان يعني بها المرأة وتكون شائعة في الجنس ولا يمتنع ان يعني بها عمرية لانه قد شبهها بالبكر في اول القصيدة انتهى الوجه الاول